بِاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُصْرِفُ الْرِّيَاحَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقُولَ لِكَ كُنْ فَيَكُونُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ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 الللههُم الذي صَخرَ لَكم الْ البَحْرَ لِلتَجرِْيَ الْ الفُلكُ فِيهِ بِأَمرْرِهِ وَِتَبَتَغوا مِن ففضْلِهِ وَعََّكُم تَشكرون وَسَخرَ لَكُم م فيِي السماوَاتِ وَماَا فِي الأررضِ جميع مِنْه إ فِي ذَلِكَ لآيات لِقومتَفَكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوما بِمَا كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 هذا بَصائِر للِنَّاسِ وَهُودَ رَرحْمَةُ لِقَْموقون أَمْ حَسِبَ الذيينَ جتَح السّئاتِ أن جعللَهُ كلََّذين آمنوا عَعملِلُ الصالحاتِ سوو أم محيهُم وَممهُ س أم يَحكمُون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 إلَّا أَ قوتُ بِأَبائن إِ كُم صَادِقين قُلِلله يُحكُم ثَُّ ثم يُميتُكُم ثَُّ يجمَعُكُمُ إى يَومِ الْ القِيياامَةِ لا ربَ فِيهِ وََِّ أَكثَرًا الن سِلََا يَعلَون وَِلههِ مُلْكُ السماوَاتِ والالأَرض وَيومَتَقومُ السَّاعةُ يَوْومَائِذ يَخْصَرُ الْ المُبطلون. وَوتَ كل أَُّ جاثح كل أَُّة تدع إلى كتابهَا اليومَةُ جزونَ م ك تعملون هذا كتابناَا يطِق عليهلَيك بالالحقَّ إ ك نَستَنسِخ مَا ك تعملون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 قُلْتُم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُم مِّسْيَآتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَطِيلَ الْيَوْمَ لَنَسْأَمَنَّكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَا وَاكِكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ حُزُوًّا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ